كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل كن في الدنيا كانك غريب او سبيل مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ثم اما بعد احبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم باذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو سحاق الحويني وبرنامجكم عابر سبيل حياكم بارك الله شيخنا بارك الله فيك رفع الله قدرك في الدارين أحبتنا في الله في الحلقات الماضية تحدثنا عن معنى كلمة عابر سبيل وجلينا ما معنى عبور السبيل وما هو المركب الذي يتخذه عابر السبيل في طريقه في الفرار الله تبارك وتعالى وكيف يمكن أن يجلي هذه الآلية التي يعيش بها في عبوره إلى الله تبارك وتعالى ثم ذكرنا صورا. تتعلق بالعالم وشبيه العالم وكيف يمكن أن يكون عابر السبيل في سؤاله في طريقه إلى الله عز وجل يعترضه بعض الأمور كأن يكون هناك شبيه عالم فيفتيه بأمر يؤدي به إلى الخلل ثم توقفنا في الحلقة الماضية تحديدا عن أن أبرز مثال وأبرز صورة في سلة الحبيب صلى الله عليه وسلم لمسألة سؤال وجواب الحكيم ذكرنا أنها قصة الرجل الذي قتله تسعة نفسا هذا الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس وجاء ليسأل عن التوبة فدلوه على راهب فقال هل لي من توبة؟ فقال له ليس لك من توبة فقتله وأتم به المئة ثم وفقه الله تبارك وتعالى بعد أن لا زالت بعد أن التوبة تحالج نفسه وتخالج صدره فدلوه على عالم راهب فذهب إليه ليسأله وعند هذا توقفنا شيخنا الحبيب عند نقطة أنه ذهب لهذا العالم الراهب ليسأله عن مسألة أنه هل من توبة فأجابه وقلنا أنه أجابه تفضل شيخنا الثلاث محاور جلت هذه الصورة فقال نعم لك توبة ثم قال له من الذي يمنعك من التوبة ثم دله ونصحه وقال إنك في أرض شؤون فهجرها إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فكانت هذه الثلاث محاور هي صورة جواب الحكيم فهل يمكن أن نشير أو نقف مع كل واحدة من هذه الثلاثة الشيخنا الحبيب تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين جواب الحكيم هو أن يجيب المفتي السائل بأكثر مما سأل نصحا له يعني لا يتم ولا تتم النصيحة من المفتي إلى المستفتي إلا إذا وفى له الجواب ده ما يسمى بجواب الحكيم وقد أشرته قبل ذلك أن الزيادة على الجواب يعدها أهل الفتوى من الأخطاء التي يقع فيها المفتي ليه؟ لأنه ممكن يضيع عليه الجواب الزيادة الزيادة ممكن نعم. يضيع عليه الجواب لكن جواب الحكيم ليس من هذا السبيل يعني هو القدر الذي منعه أهل العلم بالنسبة للمفتي أن يفرع الجوااب بالنسبة المستي أنهذا خل في تفاصيل تتعلق بالفتوى هو لا يحتاج عليه. أما إذا كانت الفتوى لا تتم إلا بأن يزيد عليها وأجلها فجب على ال المفتي في هذه حالالة من باب النصحي أن يفعلها وأاقت كل يجب أعرضو يع خلسب خلساني لا أقصد الوجوب الشرعي أن المفتي يثم لكن يعني يفضل أن له انبغي أن أن له طالما انه في باب الناصح ان هو ايه يسوع في جوابه للمستفتي هذا المفتي لما ساله هذا القاتل أجابه اجابه ماتعه تدل على انه عالم فعلا لما قال له اني قتلت مئة نفس اليه توبه قال له نعم هو جاوب بالعدد معدل فهذا هو الجواب أنا قتلت, قتلت المئة تمام تمام يقول لأني أتم بالراهب نعم أتم بالمئة الراهب فنعم كده تمام الجواب جميل وربنا تبارك وتعالى انزل في كل كتبه ان رحمته تغلب غضبه وأنه هو الغفور الرحيم وأن العبد مهما فعل الذنب فذنبه شيء ورحمته وسعت كل شيء فأي عالم له اطلاع على ما أنزل الله عز وجل من الكتب يعلم هذه الحقيقة الثابتة التي لم يختصن الله تبارك وتعالى بها كأمة الإسلام إنما اختص كل الأمم السابقة لأنها كانت أمة إسلام أيضا يعني يعني المسألة مرتبطة بالله عز وجل بذات الله تبارك وتعالى أن نا. هذه الرحمة ليست قاصرة على أم من الأم وإنما هي منحة ربانية من لكل أمم من الله الأمر. تبارك وتعالى إينا. إينا. فهذا العالم بما قرأ من الكتب وعلم عن الله تبارك وتعالى أنه لا يتعظمه ذنب وأن العبد إذا أذنب مهما أذنب ورجع إليه منه وعندنا آيات كثيرة من أشهرها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا الإسراف ومجاوزة الحد في كل شيء فمعنى أسرفوا على أنفسهم في الذنوب يعني ما تركوا ذنبا إلا فعلوا, إلا فعلوا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وكلمة جميع دي من صيغ العموم أي أن الله تبارك تعالى لا يتعظمه ذنب كان كبيرا أو كان صغيرا إذ لا معقب لحكمه وهو يفعل ما يريد فالشق الأول اعطى القاتل حقيقة جوابه وكان يمكن للقاتل أن ينصرف ويأخذ بعد هذا الجزء من الإجابة بعد هذا الجزء بعد هذا جميل. نعم لك ثوبة لكن لا تتم توبة, توبة رجل قتل مئة نفس وذبحهم ذبح الخراف ولم يهتز له قلب كيف يمكن أن يتوب هذا الإنسان وهو في أرض سوء ليس فيها عالم والعلماء هم مصابيح الدجا في كل مكان يعني أي بلدة أقفرت من العلماء فهي بلدة سوء أقفرت من الخير أقفرت من الخير فهي بلدة سوء فإذا بقي الرجل في هذه البلدة ربما دعاه أقرانه ممن يخافون بأسه إلى العودة مرة أخرى إلى القتل جميل وربما اغتاز من رجل فلم يملك نفسه فقتله نعم يعني إذن ما هو الوازع وهذا القاتل بعدما الراهب قال له نعم ألك توبة هياهبط عليه من السماء شيء صلاح حوله إلى إنسان صالح فاضل يعرف حدود الله عز وجل ويقف عندها لا لابد له من معية هذه المعية هي التي تعينه وتكبح جماحه أنه يرتد إلى الشر مرة, مرة أخرى نعم شيخنا عفوا هي الفكرة كما تفضلت قد يكون الذين يخشون البطشة هم من يزينون له هذه المعصية بالإضافة إن في هناك فيئة أخرى للأسف وهي فيئة كبيرة جدا اللي احنا باللهج العامين يقول المطبلتية اللي مشيين وراء آه المنتفعين آه آه من معصيته هؤل الذين ينتفعون من معصيته ويمشون في ركابه ويستفدوه مرات من صاحب المعصية أكثر من استفادته هو مسألة أنهم يجمعون الإتاوات ويجبون الشر إليهم بسبب, بسبب هذا الظالم آه. فهذه الفئة قد أيضا تدفعه دفع للبقاء بالضبط يعني في النهاية البيئة ليست صالحة اصلا لاحتضان هذا الرجل ولا لتمام فتم فتمم ذلك بنصيحاته لأن المفتي حتى وإن صغرت سنه يعد بالنسبة للمستفتي كالوالد ينبغي أن يحرص على صلاحه وأن يدله على أفضل شيء جميل. فضلا عن أن المفتي في النهاية كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه يوقع عن رب العالمين عن الفتوى وهذه الخطورة يعني الكبيرة تجعل المفتي يحذر أنه يطلق الكلام على عواهنه وأعلم أنه مسؤول عن هذه الفتوى لأنه عندما أقول نعم لك توبة لابد أن يكون لي مستند شرعي في نعم هذه نعم. وإلا بها دفتيات على الله تبارك وتعالى ولا لا يوزع سكوك من عندياته بل يعتمد على أثر ومستند شرعي ينطلق منه في فتواه هذا صحيح وإذا حتى أفت في حكم جزئي في الشريعة كان يقول هذا حرام وهذا حلال فلابد أن يكون مستندا لدليل في الشرع جميل. وإلا كان مزورا وتخيل بقى لو أن في واحد مثلا ولله المثل بالأعلى بنظر بالأمثال واحد زور توقيع رئيس الجمهورية أو آآ آآ الأمير أو الملك أي واحد من الرؤساء الذين أرسونا البلاد أتى هذا الرجل وزور أوكيوه. توقيع رئيس الجمهورية كيف تكون عقوبته أوكيوه. أعتقد أشد العقوبة أشد العقوبة يعني فكيف إذا زور هذا المفتي توقيع رب العالمين كما هي يعني يصطلح ابن القيم على هذا وجل جل هذا أنك كأنك توقع عن الله في الأرض وتقول هذا حلال وهذا حرام قد أذن لك الله تعالى أن تفعل أو لم يأذن لك أن تفعل وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل عن مسألة فكان يقول يعجبني ولا يعجبني فقيل له ألا تقول حرام وحلال فتلا قوله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الله أكبر. لك. فانا عايز اقول بالغ الورع في مساله الطرح ورع مبالغ وهذا كثير في كلمة الائمه كلام مالك كلام الشافعي لكن وقع في كلام احمد بن صره ظاهره رضي الله عنه ورحمه الله عليهم جميعا فهو هذا المفتي عندما يقول نعم كأنما يوقع عن الله في الأرض فلا بد أن يكون له مستند ونحن نعلم بالضرورة من الأدلة التي عندنا والتي في الكتب السماوية الأخرى أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يتعظمه زمن أيا كان حتى الشرك. حتى الشرك حتى الشرك الشرك نفسه يغفره الله إذا رجع من الشرك إلى التوحيد يغفره الله تبارك وتعالى بعد ما قال له نعم قال ومن يحجم عنك باب التوبة هذه أمانة العالم كأنما يرد على الراهب الأول بغير ثواته أو ربما قال له القاتل إني سألت رجلا فقال ليس لك توبة فيصحح الخطأ الذي وقع فيه الراهب الأول أو المفتي الأول أنه لا توبة له هو, هو بالنسبة لنا بغض النظر عن توصيفه كعالم ورايف فهو مفتي وخاصة بالنسبة المتلقي له هذا الرجل ومفتي هو أفتاه بغض النظر عن عدته العلمية فهو تلقى فتواه بالقبول وتلقاها بالسمع والطاعة وعلى أساسها ما لتوبة فقتله أي نعم لكن ال الذي أريد أن أشير إليه هو في أمانة العالم أنه قال ليس هذا من ملكي وهذا رد على كل الذين احتجرون الجنة ويعطون سقوك الجنة للناس وإن أي رجل يريد أن يدخل الجنة يدفع مبلغ معين أو, أو إلى آخر والكلام ده كما فشى عند بعض الناس في هذا لا العالم الأمين يقول ما له وما عليه. نعم ما له وما عليه ومن يحجب عن باب التوبة دي متعلقة الحقيقة بأصل كبير وهو أنه لا سلطان على أحد في قبول التوبة الله أكبر. ولذلك أي رجل يحتكر التوبة ويمنعها من الخلق ظلما وعدوانا ترتد هذه العقوبة على هذا الشخص يعني في صعي البخاري من حديث سمرة ابن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لآخرة والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك الله أكبر وفي رواية أخرى خارج صحيح قال فأوحى الله إلى نبي هذا الرجل قال له قل له يستأنف العمل يعني يستأنف كأنه في العمل كأنه لم يعمل شيئا يمكن يعمل من أوله وجديد لأن عمله كله سقط هذا الذي غر... كأنما غرته طاعته بالضبط. وقيم هذا الرجل على أنه ولا شيء بسبب معاصيه و... ويوضح هذا المعنى الذي قلته وهو وضع في حديث سامرة ما رواه الإمام أحمد أبو داود في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أخواني أو كان رجلاني متواخيان في بني إسرائيل أحدهما مجدا والآخر مقصرا فكان المجد إذا لقي المقصر يقرع أقول له أنه لا يحل لك أن تفعل هذا يجب أن تقلع عما أنت فيه وإلى آخره ففي مرة من مرات بعدما أكثر هذا المجد على هذا المقصر في الإغلاض والنصيحة قال له خلني وربي يعني مالك لك بي علاقة خلني وربي أجعل أجعلك الله علي حسيبا أن بعثك علي رقيبا فقبض الله عز وجل الروحهما وأوقفهما بين يديه وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرة أم كنت بي عالمة خذوه إلى النار وغفر المقصر ودخل الجنة فحيث الافتيات على الناس والحكم عليهم بالتكفير وأن ربنا لن يقبل منهم حتى وإن صلوا وإن صاموا وإن تابوا لأنهم يعني ليسوا على التوحيد بزعمهم هذا مرتع وخيم جدا يعني. نعم. شيخ العلى أيضا من, من ضمن الأمور التي كانت سببا في مغفرة الله تبارك والله الله تعالى أعلى وأعلى مغفرته لهذا الرجل كمال حسن ظنه بالله تبارك وتعالى خلني وربي فهو طلب, طلب من الرجل أوه. المجد يقوله خلني وربي هنا. فكأنما بضاعته الأكبر الأظهر هنا أنه أحسن ظنه بالله تبارك وتعالى أوه. والآخر كانما ما أكثر عليه فظن كما ذكر له رب العزة تبارك وتعالى طبعا هذا, هذا, هذا معنى جميل والحقيقة لما ذكرت هذا حضرني حديث أنس في آخر صحيح مسلم في حسن الظن بالله تعالى قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الله ثلاثة أو أربعة فيخرجوا من النار فإذا أخرجوا من النار قال الله عز وجل أعيدوهم فيها فالتفت واحد منهم وقال يا ربي ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها قال أدخلوه الجن يعني هكذا يبلغ حسن الظن بالله تبارك وتعالى رجل خارج من النار ويقول الله عز وجل أرجعوهم فيها يعني ليس له عمل ليس له عمل ومع قوله ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها والله الذي يعلم سعة رحمة الله تبارك وتعالى لا يقنط أبدا من ذنب فعله نعم فكأنما كمال الأمر كان في حسن الظن بالله الظن تبارك وتعالى وهو الذي أوصله إلى الجنة لأن القضية لو كانت مرتبطة بالعمل لما سمعنا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه لن يدخل أحد من الجنة بعمله وإنما كان دخولنا الجنة سأل الله نجعلنا وإياكم والمسلمين من أهلها بإذن الله إنما يكون برحمة الله تبارك وتعالى وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام عليه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى الله أكبر وعلى قرأته في ترجمة سليمان بن الطرخان التيمي وهو أحد التابعين ممن يروي عن أنس أنه وهو في السياق الموت قال لمعتمر ابن سليمان ابنه قال يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به الله. يعني لا يحدثه بالوعيد ولا يحدثه يعني العقوبات. إنما يحدث بما أعده الله تبارك وتعالى للمطيعين وما, وما وسعة رحمته للمذنبين لعله يجد فيما يسمع من سعة رحمة الله عز وجل ما يجعله مقبلا على ربه نعم. تبارك وتعالى وهذه السنة هي. إذا جال الإنسان على الإنسان ووجده في سياقة الموت أو يحتضر. كما في حديث عبد الله بن شماس المهري معه في قصة عمر, عمر بن العاصر رضي الله عنه وارضاه في تحسينهم لظنه بالله تبارك وتعالى يسن أن إذا دخل أحدنا على شخص في سياقة الموت أن يذكره بحسن حسن ظنه بالله تبارك نعم. وتعالى حتى إذا أقبل أقبل وهو محسن الظن بالله عز وجل الله بيرك فيك شيخنا طيب شيخنا بعد أن ذكرنا هذا الكلام لعله هناك ربطا قبل أن ننتقل إلى المحور الثالث وهي مسألة النصيحة يعني هو كما تفضلت كمال الأمر وتمامه كان في النصيحة التي تحض على أن ينتقل من البلد التي وفيها إلى البلد الأخرى التي يعبد الناس فيها الله تبارك وتعالى أنك في بلد فيها أو اذهب إلى بلد فيها أناس صالحين يعبدون الله عز وجل قبل هذه النقطة في محور متعلق بكلمة ما تفضلت به قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم هذه الآية العظيمة التي هي كما قال عنها عبد الله بن سعود أرجى آية في كتاب الله عز وجل وذكر كثير من يعني محبتهم لهذه الآية لما فيها من البشارة لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وما تفضلت بأن القصة مرتبطة بقتل مئة نفس الربط ما بين هذه الأمرين والحكم على الناس بمسألة التوبة ونظرة الناس إلى الصغائر أو حتى الكبائر وحكمهم على عامة الناس ان تبر التوبة ينظرون بعلوية وخاصة الكلام للملتزمين أو منهم على الطريق الصحيح نريد أن نقف معادي وقفة قبل أن ننتقل سويا إلى المحور الثالث قبل أن ننتقل معا إلى المحور الثالث بإذن الله تبارك وتعالى وأستأذنك قبل أن ننتقل للأمرين أن نقف عند هذا الحد في هذه الليلة بإذن الله عز وجل على أمل أن نلقى المشاهدين الكرام في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل زكرا خير الشيخنا رفع الله وقدرك في درين أحبتنا في الله لا زال الحديث معكم مستمرا ومع عابر سبيل ومع شيخنا الحبيب فضلة شيخ أبو سحاق الحويني بإذن الله تبارك وتعالى ومع هذه المحاور نلقاكم غدا بإذن الله تبارك وتعالى وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته